سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ALLAZI was WISU FI SUDURIN NAS MINAL JINNATI WAN